ونسأل الله ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير ونسأل الله ان يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على صور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد واي والاحبه في الله هذا هو المجلس القراني الذي اتفقنا عليه في المرة الماضية نسال الله ان يجعلنا من أهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. نسال الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وذكرنا أنه ستكون لنا بعض الوقفات اليسيرة وقفات إيمانية مع بعض الأسرار في الصور والكسارة صور الجزء الاخير في المصحف جزء عام و جزء سبع وثلاثون سوره المشهور من كلام اهل العلم انها مكيه عدا ثلاث سور بينا والنصر والزلزله المشهور إن بقية صور الجزء مكية عدا هذه الصور فمدنية وهناك خلاف على بعض الصور لكن هذا المشهور من كلام العلماء القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة زاد الله وتشريفا وتعظيما ونص الله يجمعنا فيها على خير والقرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة للمدينة المنوره صلى الله وسلم وبارك على سافلها ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير معظم صور جزء عامة اللي احنا جميعا يقرأها مكية القرآن المكي له طابع وطاعع والقرآن المدني له طابع ومنهج وطعم القرآن المدني في الأغلب الأعم يعنى بتفصيلات الأحكام والتشريع تكلم عن الصلاة الصيام الزكاة الحج المواريد النكاح المعاملات البيوع غير ذلك من العبادات والمعاملات تفصيل هذه الأحكام القران المكي الذي ربي عليه الصحابه رضي الله عنهم اغلبه ومعظمه يتكلم عن العقيده يعنى عن الكلام عن الموت وما بعد الموت يتكلم عن الموت والقبر والنعيم والحشر والحساب والصراط والميزان والقصاص والصحف والجنة والنار نسال ان يجمعنا في جناته القران المكي في الاغلب اياته قصيره متتابعه متلاحقه صياد صوتها عالي يكلم القلب مباشره ينتشل يهس ينتشل من الغفله من هذه الدنيا ليقف على مصيره انتبه هذا ما انت مقبل عليه يعني اقرب مثال للقران المكي ما سمعناه من الإمام جزا الله خيرا في سوره العشاء في صلاه العشاء سوره قاف هي القصيرة متلاحقة متتابعة لكن سياط تكلم القلب ما تقدرش تلتفت يمين ولا شمال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونبق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك قطاك فبصرك اليوم حديد دمثال وعندك الصور كما قلنا معظم صور دوس عامه مكيه لها هذا الطابع ايات قصيره متلاحقه متتابعة تلحظ فيها خطاب للقلب ليس اللذوذ إنما لي القلب الانسان لا يستطيع ان هو يلتفت انما تاخذه الايات وقلنا اننا سنبدا مع سوره الاخلاص سوره التوحيد سوره الاساس ما قلتش صورة مكفيه نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اللي نزل قبل الهجرة ماك الصور المدنية اللي بتتكلم عن الأحكام والعبادات وتفاصيل التشريعات نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فالذي نزل بعد الهجرة صور إيه؟ مدنية اللي احنا نقف معها نقف معه ان شاء الله صور مكية. نزلت قبل الهجرة ربي عليها أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل الصحابة رضي الله عنهم وقلنا إننا سنبدأ مع السورة الإيه؟ الأساس سوره التوحيد سوره الإخلاص كل هذا من أسماءها للسورة روى البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران فشق ذلك على الصحابه وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله احنا عندنا القران ثلاثين جوز. الجوز عشرين صفحة عشرين واقع. يعني القرآن اكتر من ستمائة صفحة. ثلثه متين صفحة. ايا عجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة هو مش سهل على واحد فيك يقرأ متين صفحة في ليلة او يأخذ اجرها. فشق ذلك عن الصعاب وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله قال الله الواحد الأحد الصمد تعدل ثلث القرآن وفي لفظ أيضا في صحيح البخاري قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وأيضا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال أن رجلا سمع رجلا يصلي بالليل كانما ممر من جوار في المسجد أو من جوار بيته فسمعه يطرأ في صلاة الليل قل هو الله أحد يرددها يقولها فركع اللي بعدها يقولها يكرره لا يقرا غيرها فلما اصبحنا ده أبو سعيد رضي الله عنه يقول ذكر رواجل ذلك لرسول الله كأنما يتقالها. بيقرأ كلو الله أحد يكرر كلو الله أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. إنها لا تعدل ثلث القرآن. لا ثلث القرآن. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. نسأل الله أن يسمعنا القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احشدوا اجتمعوا. قال أبو هريرة فحشد من حشد. فقرا علينا قل هو الله أحد. وقال إنها تعدل ثلث القرآن. ورأى البخاري أيضا في صحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وفي بعض الألفاظ جعل رجلا إماما لقوم بمسجد قباء مسجد في المدينة نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير فكان رجل كلما قرأ سواء في السرية أو في امامته بالناس في مسجد قباء يختم القراءة بقل هو الله واحد فراجعوه في ذلك قال لا أدعوها فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يصنع ذلك شوف المنهج النبوي مش على طول الحكم لا تبين لما يصنع ذلك ايه السبب ايه اللي وراء ذلك سلوه لما يصنع ذلك فسألوه فقال فيها صفة الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنا أحبها قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبروك أن الله يدخله الجنة بحبه إياها بسورة اللي يحبها يدخله الله الجنة وفي بعض الألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أدخلك كلمه بنفسه صلى الله عليه وسلم الجنة بحبك هذه الصورة طيب أخيرا ونتابع إن شاء الله في المرة المقبلة لماذا ثلث القرآن العلماء قالوا إن القرآن ثلاثة أقسام عبادات وقصص وعقائد العبادات زي ما قلنا الكلام عن الصلاة والصيام والحج إلى غيره والمعاملات البيوع والزواج إلى آخره هذا ثلث يتكلم عن العبادات والأحكام وثلث قصص الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم مثلا يحشرنا في زمرتهم حياتهم ومآلهم وما تعرضوا له وقصص الظلمة والطغاء ومن سر على نهجهم وحياتهم ومالهم القسم الثالث عقيدة إذا عبادات أحكام. قصص القسم الثالث من القرآن القرآن ثلاث أقسام قسم الثالث عقيدة العقيدة فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره حلوه ومره من أهم الكلام في العقيده العقيدة في الله الكلام عن الله معرفة الله كلام عن أسماء الله عن صفات الله عن وحدانية الله عن قدرة الله وهذه الصورة تُعْنَى بالكلام عن الله عقيدة فكانت تعدل ثلث القرآن إن شاء الله نتابع في المرة المقبله أحبهم في الله أسروا أني بكم في الفردوس الأعلى خلقوا لهذا هذا الله المهند الله تين صدق تمام تجزاكم الله خير هذه الآيات اللي تجزاكم الله في الله خير. السلام عليكم الله يحفظك بنيرضى عنه ونكون رب